السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى <سبحانه> <سبحانه> <سبحانه> <سبحانه> بسم الله الحمد لله صلى الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله على الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله جل وعلا أن تقبلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم. الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله وبسم الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بقدوم ويقدم هذا الشهر الكريم فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار أو الجحيم ويناد يناد من عند الله تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر ههو رمضان حل عليكم ضيفا عزيذا خفيفا فالله الله في قيامه وحصل صيامه وقيامه والوقوف مع قرآنه أيها الفضلاء الذين الثقافية بجامع أبي هرير رضي الله عنها وأرواها يسرها أن تقدم لكم السلسلة الخامسة الرمضانية الكلمات والمحاضرات التوجهية ونصطبي في هذه الليلة وفي هذا المساء الجميل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الداعي المعروف عبد المحسن بن محمد الأحمد الذي جاءنا رغم التعب فله من الدعاء ونسأل الله له الشفاء قلوا آمين ونسأل الله جل وعلا أن يكفي الخطأ وأن يجمع له بين الأجر والعافية وألا لا يضيع هذه الخطأ عندكم وعنده أحبة الفضل البداية مع رمضان أنوال هذه الكلمة مع شيخنا وذكركم بكلمة الغد إن شاء الله مع أعضون وزارة الشيخ عبد الفارس بعنوان نعمة الصيام أترك المجال لشيخي مشكوراً مأجوراً وفق الله الجميع لما يرضى وهذا إعلانه بسيط من النجلة الثقافية أن غداً إن شاء الله سوف تقام صراحة العشاء عند الساعة الثامنة والرضع إن شاء الله الوقت مناسب يأدن المغرب ستة وحد ستة وعشر دقائق تقريبا نجعل ساعتين وهذا الكلام يعني يخص بناء الجامع ومن يرغب أن يصلي معنا هل ترون أن نؤذن ونقيم مباشرة أضعنا بكم نجعل ساعتين بين العشاء غدا المغرب أجيب يقوم الأذان غدا تأخر العشاء الأذان سأكن من أجل أن يعدي الأذان الصلاة إن شاء الله هاي مؤذن عشان وقت طيب إذا الصلاة ساعة كاملة والربع إن شاء الله علم ذلك ثامنه وقت إن شاء الله غدا إن شاء الله من الغد إن شاء الله الصلاة صلاه العشاء ثمانيه وثلب باذن الله تفضل يا شيخنا واسخن علينا السلام عليكم ورحمه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لأحسن كل شيء خلقه بدأ خلقه وخلقه وخلقه وخلقه لإنسان مرطي أما بعد حدة الفضل أزاو بسم الله ومستعين أعظم به مددرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ولم نساوي عملي أستغثره وأستعينه على نيد الرضا وأستمد لقفه فيما قضى وبعد إني ذو اليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود في والرحمن من جل عن عيد وعن نقفاني وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روحي ونفسي وأبي وأمي ونفسي له الفجاء عليه الصلاة والسلام أما بعد حدة الفضلاء من سوء الأدب أن يقوم نزلي في حضرة مشايقه لكن أسأل الله جلت للم أن عون من عنده أولا الحمد لله وآخراً الحمد لله وظاهراً الحمد لله وضاطناً الحمد لله فله الحمد في التمارات والأرض فعشي وحيان يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأقوى الكلام هو كلام ربي كتاب أنذل إليك كتاب أنزلناه إليك مباوط أن ما بعد هذه الكلمات سيسا ليقرأوا نقرأنا ما ولا قال لي أسمع. كتاب أنزلناه إليك مبارس. ليدبروا آياته آيه. ما قال صوره ولا أجزاء احنا مرة صورة جمعها مرة أجزاء ما هو قاطب مع الصور الله يريد التقف مع آية يقول لي تتدبر ووصيها مع قلب الختاية ليدبروا آياته وليتبكر ولين تذكر أولو الألباب لو قل لي أحسيني جماعة ما تفهم لرعد وأثبت وزعل وخطف ممكن يتخاطم ويفعل الأساعيل على قضية ما تفهم فليب الله يقول إن كنت من أولو الألباب كم تذكرت من هذا القرآن وكم تذكرت من هذا القرآن قال سبحانه وإنه لذكر لك أي شرط لك يا محمد أختار أحد خلقه إليه عليه الصلاة والسلام وقال هذا القرآن شرط لك وإنه لذكر لك ولقومك إليه ملك ملوك الأرض وزير وزير كبير طغير يقول لك سوف أفعل لا تقلق نفسك ولا تزعجها لأنه لن يفعل إلا بإذن الله جل جلال لكن إذا كان القائل لسوف هو الله سبحانه الفعال لما يريد فعل من سوف وسوف وسوف تسألون عن إيش عن ما الذي يفعل عن كل آيات أن قططه هل كان لك في هذا لقد كان في قططهم عبورة ما قال الأنبياء ولا غسل قال لأولي الألباب فيسألك عن أوامر هل انتثلت هؤلاء فيسألك عن وعيد هل انتثلت هؤلاء عن وعده هل تعيت لأن تنادأك الوعد عن وعيده هل صررت من هذا الوعيد يا عامل طالح سيسألنا يا جماعة عن كل هذه الأشياء تعال حبيبي الغالي نقص وقفا إيش يعني ليتذبروا وبأي عضو هذه فصلها الله عز وجل والله سبحانه يقول وكل شيء فصلناه تفصينا كتاب كتاب أحكمت آيات القرآن ثم فصلت من اطلعهم من, من لدن حكيم خبير وانك لا تنطق القران من لد حكيم عليم اचन واوريك ان وقل انظر ترتوي ما ترتوي لأن الارتواء لا يحصل بالنور أقول لك الماء بارد وأبدأ أصف لك وأسمعك كلمات عن هذا الماء ترتوي ما ترتوي لأن الارتواء لا يحصل بالنور فأقول لك لماذا وتلمث بارد ما ترتوي ما لم تلامت هذه القطرات وتبل العروق. هناك فقط، هناك فقط. والقرآن نزل بعقول. والله لو تسمع أو تبصر أو ت أو تقرأ، تحرك هذا اللسان بالآيات، تصنع هالآيات، تقلب النظر في الصفحات. والله لن تذوق قام القرآن إلا إذا وصل إلى عظم الأبعاد. وسمعنا في هذه الآيات اليوم من كان عدو لجبريل فإنه نزل إين؟ وين؟ على قلبك إذا ما وصل والله إليه معناتنا بأدفة عن القرآن قال الله عز وجل يوم أن رسم لنا خطي للقرآن قال نزل بروح الأمين جبريل عليه السلام تنعى مضب العالمين على أي عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والله على أي عضو يا جماعة على قلبك كان كيف تغير النبي عليه الصوت. <تصفيق> <تصفيق> كتاب أنزل إليك فلا يكن سمعت بطرت لا لسانك ابنك لا فلا يكن في صدرك حوز من ليه هل تركيز كلها على القرآن؟ ألم يأني للذين آمَنُوا أن تغشع طبهم يذكر أي شيء من الجزء العلوي هذه كلها وسائل حتى يطل القرآن إلى هذا يا رب يعلمنا تدبر بأي عضو أفا لم يا جماعة هل وصل هل القرآن لقلوبنا الغلاغ كيف وكيف ما أنت أحد أحد الغالي أحد أربع نجام وأنت يبتل غالي إحدى أربع إنسان وصف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل الناس مع القرآن وتفصيل واضح فرقان أصدق من الصدق وأوضح من الشمس قال مثل المؤمن بالصحيحين الذي يقرأ القرآن أربعة يقرأ القرآن ويعمل به نزل على الارض الواقع كل المؤمنين يغرقوا من ابصارهم والله العظيم ويعمل به ولا يغتبوا بكم بابا والله ما والله ما طلع عنكم قلت مثل صيحه طيب وطعمها طيب أنت تكلم بين ورقبت وشي تفعال بين الثاني هو مثل المؤمن الذي قبرتنا عنه يا ها؟ لا يقرأ طرعا لا يعمل به لا يعمل به للأسف أحدث الظورة مرأت على أكثر من الحلقة التحسير وكلهم يصدرون على المؤمن الثاني يقرأ القرآن ولا يعمل به هذا نقل أهل الهاتف المعلم والعافقين اللي ما يعمل بقوآن نهائي المعلم نقل الله عزيزينا في المعافقين فمتين مؤمن ومتين منافق اللي مع منافق كلها ما فيها عمل وحنا فعمناها في غرضنا عشان كده نقرأ وأكثر من الجماعة يجب وطنعهم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فالجال أدره ما يعرف يقرأ ولا يتن لكن والله نتن تحاول فيه وتقنع وتعطيه فدل المليون مليار على ربا والله العظيم ما ما يقصر كلام رب العالمين فذنوا بالعرض من الله ما استعين ما نبحث بها وفي أحد الأقوى في جدة أحتبه والله حسيبا من المستقين ولا نذكي على الله أحدا كان يتكلم ويقول لي عن فقه له يقاضي من القراء أحد النسائى القراء نحسبهم الله فيهم فقام ينوي ويقول أنا فقه في القراء ما دام خواص فيه لا تكتبونها قال لا الله يا جماعة بغيت جل بعدي قال لا الله يقول لا تكتبون هو ما بحافظ الآية فلا تتأم وعند كتابة عظمة لكن بيعمل فيها المؤثر المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به يجمع له عظمة لكن ما مشكلتها يا جماعة من أحفظه من أحفظه قال كمثل استمره طعمه طيب ولا ريحة هلاك عنده منافة أحب السورة ما ذكر قضية قال واحد يدرى وواحد ما يقرأ وكلهم ما يملون. في يا جماعة لما ننزل أنفسنا في أي سنة الأرض سحان الحبيب الغالي نأخذنا عائتين فيها وأعلم يا جماعة أن نحافظي منها لكما ورنور طبيب تشهده ما له اي معنى قال الله جل جلاله ويدمع لك كل شيء ابو هو القران تدبره هو في الخشوع اجي هذا يصلي ثلاث مرات صحيحين يصلي ويقول اني لا ارجع ف سواها يا رسول الله لم تصلي انت حركت بس تركت أي أثر في في مثل ما دخلت أقرأ ما عندك أي شيء لا بدأت من الله عزيز خوفك ولا خشيتك ولا وجرأتك على المعطية قبل الأركات وبعدها سوا قال أرضع فصلي فإنك لم تصل ثم بدأ يفصل أن الصلاة بدون خشوع بدون روح ما تنفع قال يكتب لا يكتب المرء من صلاته إلا ما حقل منها يا جماعة وهذه بالضبط اللي جاءت مع القرآن وجاءت مع الحد وجاءت مع صراع الدين يا جماعة قال يقوموا المو... بن صلاة دي. ولم يبتب له إلا عشرها قمت خمس... إلا أن نطلع مع يا فيا جماعة هذا الصيام كملت منه من الناس من قال أن يعتلم طريحة حاول أن يستخرج وينتشل وينتزع قضية الذكرة اللي عندنا ال استقيمة أن الصيام جوع عرش وجدنا آباءنا على أمري يا جماعة فهمنا المجتمع كله يجوع من الفجر لين المغرب لكن لا تقول الأطالع وبيتكلم عن اللي يبغى ولو واحد يحس بهذه وبيتكلم عليه لكن خبر رجال واخذ امرأة في قضية النماية الجاح إلى تمضمط وهو في الصلاة في ثم تتلملت خطرة من الماء أخذ يكح عشان يطلعها فقط تطلع روحك وكل سنة تلغيه تطلع منه ولا تطلعها والبصائم ليس له من قيامه إلا الجورة ويقوم مر من ضلاطه ولا يبقونه إلا فكم يا جماعة أنا وإياك ليش جاءت, جاءت السلام عن الصيام تفاجئ والله يستطلع كما تفاجئ أن حيث النبي عليه السلام ينسل القضية لا بمعتقى منها أكله جوقه جوع لا قال في البخاري بحيث العباد رضي الله عنه وعنهما قال من لم يدع ما رأيها دخل في الوطن من لم يدع قول الضوء يعتنم عالفا للعالم العالم الضوء والعضوش هم هم دخل في شئ لكن بيدخل بلاوي في جلبه تجرح الطيام في شدبه قال رب قال من لم يدع قول الذور والعمل به والجهل كلها نسمى دخل فقط إيش نقول له يا رسول الله اللي ما عنده تعزاب يوتها الخليمة وهالغيبة وهالنبيمة ولقى مناس الدوام تكلمهم مديرهم تكلم معهم ولقى في الشارع وتكلم عليه ولقى واحدة مرة وقع يطالعها وجاب التلفزيون للعالم قع يطالعون وكنا نخوض مع القائدين وإيش نقول لي يا رسول الله قال من لم يدع قول الذور والعمل به والجهل خليت لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه لأن الجوع العطش هذه من الصيام لكن ما ما لاجل هذا ما ذر النبي عليه الصلاة والسلام يكرر أحاديث حتى يخرج قضية الجوع والعطش يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصائن ما قام جاء أحد الظلم لصائن فرحتا فرحة هو حبت أشياء له حبت أشياء منها بطن صح؟ الجائع ما الذي فرحه واحد حدث فقمنا في يوم أصر فرح أن حد لي حدث ففرح لكن الفرح الثاني عند الله لمن حدث الشهود يبقى قضية التعاليم لكن إذا كنت أخاذ غالي أنه يبدأ يعني ما لك اللي فرحه واحد عندك فرح أما عند لقاء رب أنت ما حد يصير كنت إيش تقول؟ وتشتهي تشوف تشتهي تسمع اللي تبغاه تسويه لأجل هذا أحبة الصورة يقول من جعلية السلام إن في الجنة بابا يقال له ريان خلقه الله عز وجل وجعله ثم خفق لأقوام من هم يا جماعة لو كان الصيام هو جوع العطس كان قال ما قال ما يدخله إلا الطائمون يدخل المسلمون كلهم يعني كل العالم طائم ما له أي خاصية هذا قال لا يدخله إلا وأقوى أنواع الأثبات أن تنفي تثبت لا إله إلا الله لا يدخله إلا الصائمون ما قال الجائعون لي تمي الغيان قال شراح الحديث لأنه من دخل هذا الباب ترتون جميع شهوات حتى الإشباع كل الشهوات من فتى فإذا كان يوم صوم أحدكم ما قال صوح أحدكم والله ما زال يطلع عنه بيع سلح يبغي يطلع لسكره المقوم هاضي قال فإذا كان يوم طومي أحد يفتق ما قال لا يفتق قال فلا يرفض ولا يفتق أيش يعني يفتق يعني يروح يقول للناس لا تباب المسلم يفتق وشوف الأخلاق اليوم يتماع عند الشوارع قال فلا يرفض ولا يفتق فإن ثابته أحد طيب أحد الآن حاول يستفز عشان يتكلم. عشان يجب عشان يشفت بأحطهم قال فإن ساده أحد خليه أقول ما قاموا من الجائع لأنني وانا جائع أبدأ ربت عليك لكن إني طائم قال شراح الحديث أكثرهم يقولون أي بلتانة الحال إنما إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه واشي وخالد عزيزين على رحمة الله قال أن يقولها بلتانة حتى يبين للذي تكلم عليه وثبه وثبه يبين لك أني أقدر أتكلم أنا لست أبكر وسأقول لك إني صائم بسم الله لن أسمك ولن أسبك ليه لأن الله عز وجل وعدني قال إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ما كان رجوع يا جماعة إنه لي ثم بدأ يفصل حتى رب العالمين يفصل فيها قال يتركوا إيش يدعوا إيش طعامه ناجحين ناجحين وشهوتهم هذا يا عشان كده كل هذه جثة من جثرة القلب أعطان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الضياب كما كتب على الذين من قبلكم والله ما قام أعلكم تبعون وتعطون لا جاب أهم شو أهم كل واحد لعلكم تتقون ويجي تتغير برساط بالله دي العاملية نغير كنت ما تخاف نعطيك هالكات نقول لك يا الله مليون أشرب فقل لا مليونين تقول لا ثلاثة مليون لا ليش أقنعك أبليك تتخم بلاش نحونا يا جماعة هالي الكلمات لا لا لا قلتها الآن في حلال مو في قمر لو سألتك ليش تردني وأنا أعطيك ما في نهار رمضان بتقول ما عندك جواب غير إني أخاف الله أخاف أجل ما يكتب صعب طيب ليش شهواتك فيها أقول ما ذو كلها الماء قليت لله حاجة في أن هل رمضان جاء عشان يطلع هالكلمات هذه إني أخاف لأنها ما طلعت جماعة معنا في 11 شهر فجاءت جاءت هالأيام حتى تخرجها الله عز وجل خاطب قلوب العالمين وخاطب عقولهم تبغى بالآجرة بالقلب كله حرك المشاعر من جميع الاتجاهات قال لعلكم تتقل أريدك يطلع من رمضان وأنت في دائرة المتقين إيش مزاياهم؟ وعد الله عز وجل الناجح في رمضان أنه إليه يموت ما يقع في أزمة من الأزمات لا في نفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في ولده إلا ويجعل الله له منها مخرجا ومن يتق الله وين نجح نجح رمضان تعلم كيف يقول أخاة الله فاستمر يقول أخاة الله يقول عباس لو انطبقت طماء على الأرض بجعل الله بالمتقين فتحها هذا المتقين ناجح في رمضان وعدها الله إن تبتقوا الله يجعل لك فرقان الناس تحتارسك ما عنده فرقش وعدها الله عز وجل أن يجعل له ملائكة مهيئين له يوم نحشر المتقين ليس المتقين إلى الرحمن والساء حتى عند وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُوا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْبِيَةٌ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ التَّخُولِيَّةَ التَّخُولِيَّةَ التَّخُولِيَّةَ التَّخُولِيَّةَ ما قَالَ أَحَمَّهُ عُمَرُ بْنُ خَطَابٍ لي أبي عبيدة رضي الله عنه قال يا أبا عبيدة نسمع خطباء النسائل من فعد هذا المنبر يقول اتقوا الله والله جل جلاله يقول اتقوا الله والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتقل الله فما هي التقوى يا أبا عبيدة شف الجواب أقوى من السؤال قال يا أمير المؤمنين هل سنفت طريقا فيه شوق قال نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واتقيت أماكن الشوق ولا أضع قدمي إلا مكان ما في شوق قال وهذه هي السفوح الناتجة في البطرق في مكان في شوق مع رب العالمين في داعي ولكن في الكلام اللي قلنا جمع أبن في جدة خطبت في مسلة إمام الشيخ علي ماجد قبل تقريبا شهرين أو ثلاثة هذا الرجل فجأة تغير وبدأ أهل الحي يحون صار ما حدث جسد للمسجد وما حيطلع قبول عنده ثلاث مكاعد ويختم في كل ثلاث أيام مصحف المسجد وراني الشغالي باقيه ومصحف الثيارة وهو مع السائق يقرأ ومصحف البيت وقرآن قرآن قرآن أمواجه قرآن يتلطم هالقلب ثم صار الحي كله أثنين وقليس عندهم في بطان يفطرهم هؤ رجل من تجار جدا وكيل هنكر مليونير يقول إذا جاء في وقت السفرة يمكن خمسين فنيا من الحضور كلهم يشتغلون تلقا جايين كنا حذابينهم ويا هذا الضمر وهذا ما ولا يخبرنا والوا لي مستحيل خش أو ما يفعل لهم نحت واحد يفعلها الغني مثلا هو يعلم أن يحكي وما أعظم أن توفق تعلم تعلمك أنت أفقد الله عز وجل من البقيل لعاقله. البقيل لعاقته، البقيل لبيانه، أنت رب العالمين اللي أتقن الناس. أنت رب العالمين اللي يسلك نية قدرية. رب العالمين أن لتنية رب العالمين أن يفلح تحت عطية رب الأرض. أنت فقيه بكل شيء. الشاهد يقول ووالتعرف الأمور على هالقضية دائما ما أحد يسلكه ولا أحد يطلع بعده. يقول ثم جاء يوم اثنين أو كميه. يقول فكبرنا. قاعد يقرأ في المصحف في العصر لين قبل البطور ثم بدأ يعطي هذا لقمة وهذا يقول اللهم اغفر الله والثاني يقول يا رب انترحمه والثالث يقول يا الله رب انترأمه والرابع يقول اللهم احسن خاتمته اللهم اعلم منزلته يقول ثم خلص واضطر الناس ثم راح توضع قدام الناس والله احنا نشوفه يكتب يقول يا يصفه عنده صحيح خرجت ذنوبه مع الماء وقال مع آخر قطر ما ثم دخل قدام الناس يقول العظم تخلي ق قل يندخل جاء باسم الله والصلاة والسلام على عصر الله اللهم اخذ لي غنوبي وافتح لي أبواب لا تكرم ضح ليس للإنسان إلا ما فاع وأن تعيه سوف يرى سوف يرى ثم يجزاء جزاء الأرض ليه الله سبحانه وتعالى لما ذكر رمضان حرك القلوب والمشاعر وقال أياما ما قال شهور ولا أتابع قال أياما وأذكرك سوف يأتي علينا العسل أواخر إن كنا من الأحياء ونقول والله مر كأنه بر لكن لا تروح الأيام والساعات العضاء عند الله عز وجل لا تمر عليك تبهر لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الصائم من الرائح اللي فم الصائم وخلوف فم الصائم الرئة اللي يستأنم البشر قال أحبه عند الله من رئة المرء أجل كيف هو ساعد يا رب وكيف هو يقرأ هذه رئة الان كلها وعندك أحد فكيف بسجداته وشعاته يا رب كيف يجو في الليل بدعاء حبيب الغالي ختاما وخلافه في الخلام أن القضية ليست قضية جوع وعطش أثرت قضية رمضانات الماضية كلها إذا ما تغيرت القلوب وإلا والله العظيم ما تمها وإحنا عند الله مكتوبين من الجائعين والله إني أعرف أقوام والله هو يستحق والله إن جوزه يتفطر يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها من عنده ولا قالها من ولا ما تطع عن الهوى لكن الله علمه أن في كل ليلة عتقاء لله من الله والله إذا جوه يتحر جوزه هل بيرفع اسمي ولا لا هل والك والي مع عتقاء ولا لا هل ذريتي مع العتقاء ولا لا هل زوجي مع العتقاء ولا لا؟ هل زوجي مع أحباب اللي أوحناهم من العتق أو لا تلقاهم قسنا بالله يا جماعة من أول من يدخل المس توقفوا اليوم يا جماعة هذا الشهر ضابط إذا كنت ما تنظر كم قدامك ثلاثة أربعة في الصلاة كم واحد في قبلك نك؟ إذا ما كنت نك اليوم في رمضان اهتم أحسن وذا دخلت أربعة قدامك ستة وأنصليها ربعتين جل يا الله ربع ربع اللي بعده يقرب من تجعل من أول ليه اللي دخل قبلك دخل جبك ليه وليه اللي طلب على الطلاب عزيز أحرق حيث غالي لا لأن في أسماء الصرفة والله سبحانه علمنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم تابق بالخيرات ايش هنا علم قبل علم قال بي الله علم. وأنت والله لن تسبق إلى الله إلا بإذنه والله لن تسبق إلا بإذنه ولن تعان إلا بفقر وإذا بعنك فلن تعان والله لن تعان ولن يعانك أحد فحبيب الغالي أول من ينقل المسيطة حقف ذلك الآن أول ما يدخل أمسيط وحاول أن تكلم آخر بعد الفجر يا أخي الغالي إن كنت ما تكعد في الإشراق اكعد خلصنا جزء هذه الحالة ختمة. ختمة إن كنت تجلس في الإشراق الحالها هذه ختمة في الهنيو لا تطلع حتى تصليها رجعتين وأن تصلي قل يا الله يا انت تقبلها ويا الله يا رب انت تجعلها تقل في ميزاني وانت ترفع وتفطفي أثناء من تفطفيهم في الليلة يا رب انت تجعلها شاطعة لعندك أن يكون أثناء معه بعد العصر أو بعد الظهر الوقت جزء حبيب الغالي أهم وقت الوقت الزهبي اللي يسبقها الناس بعد المغرب بعد المغرب يا جماعة شوان روحهم ناكلتم يبدأون أعوان الشيطان في الأقنوات فضائعية يدخلوا يلعبون هاري الساعة عندهم الذهبية اللي يلعب فيها ويترد كل أعمالة فيامك اللي منين يخليك تضحك وتشوف و الله سبحانه يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله وفروا بها ويستهدعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في تحديث الغاية لا يسعر تعال خلص طلاق المغرب تعال كنك كل رجمة بطيطة ثم أطلع المغرب جرد بوك جرد تدخل أول واحد ناظر من يتار المثب نافئة أقسم بالله يوم في الجد للعوضة وتقول الله أكبر والله أن تحف طعم الله أكبر والله أن تقول الحمد لله رب العالمين وأنت حف ما معنى رب العالمين الرحمن الرحيم والله عظيم طعم ركعتك غير الناس والله طعم تجودك غير الناس وقولها وأنت فاجد اللهم رب أنك أصبقتني أن لم يصبقني أحد فيها في دخول المسجد يا ربي لا يتضعني أحد فيك اليوم يا ربي ودع الله سبحانه وتفاجه واقسم بالله انتح المطحب سعدها انت شوف الآيات اللي كنت قاريها والله اليوم فإنها لها من اليوم اليوم تضربتها الجو عشان كده أحد الفضل يوم من الأيام نسمع آياتهم في الجواحة الطالع من المسجد يكلم أخوه ولا أود عمه ولا صاحبه يقول أسمعت الآية اللي قراها اليوم في الركعة الثانية والله ويدين عبر والله كأني أول مرة أسمعها لا قد ختمت ملايين قد ختمت ملايين حروف في ومضرات الماضية وآلات وختمت مئات المرات لكن توها تنظروا فيها وما أخفق القرآن إذا دامت الآذان وما أفقه إذا طرح شغاف الجناز وإرضي. فحديث غالي بعد التراويح أجمع. فهاي ثلاث ختامات نضرب بالأمر نفسه. إيش نقول عليه؟ ونضربه حتى وإن كان بالشجر مصحح معك دائم وأحبت الخمرة آخر وصية أقولها لكل حبيب لي داوم في رمضان أو في غير رمضان. لكن في رمضان الآخر أحبتي عندنا مشاكل. في الدوامات الواحد يحث لنا في الدوام أنه هو بحاملها قد يواعد الناس في الدوام ويطلع قبل خمس دقائق ويجي بعد بعشر دقائق والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اتسالوا على الناس يستوفون رأى السماح فكامل وإذا كانوهم أو وزنوهم يقترون إذا جرت الدوام خمس دقائق من هنا قل تعال مرني في الدوام وما عندك مشكلة والدوام الدوام طالع شعالنا. يا جماعة والله سيتألنا قال الله أنا يظن أنا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالم فحبيب الغالي عشان كده ما فيضرك رواتبنا إلا من رحمه الله تجي ما نجي ونفرح لأن مننا نجي ورأها في حبيب الغالي إن استقعت أن تختم الأجزاء فالطرفاء الساعات التي فيها الدعوات تكفى لا تضيع وإدعى الله حتى وجل هو الله الذي لا إله غيره وأن تقرأ القرآن أو تسمع القرآن والله ما عندك وما أن بأي آية فيها جلها من أنت منهم ولا أنت من أي آية في النار أن منهم فليش أنت أثق الجيطان المقلق مضمون قال سمعنا بهذه الآية وقال إذا أنت مستمع النار إلا أيام أذن الضال من الواحد، هذا في هذه الآية تجنع جماعة تتوقع ندعيبها وختاما تذشر عباد الذين يستمعون أحسن لا يتبقى في أحد. لا يتبقى في أحد أسأل الله جل جلاله الذين تنى علينا بأن جعلنا أحياء في أول أن يا روان أن يتم علينا نعمة اللهم أتم معي أن يمدك يا رب دعوصانك والعبك من ميرانك اللهم يا رب إن لم من لا بيعين اللهم يا رب أعن على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم أكر أعننا بطلاح نياتنا وذرياتنا إخواننا وأزواجنا وولدينا يا رب العالمين اللهم يا رب الله تجعل أحدا يصدقنا إليك اللهم أذل لنا بأن نصدق إليك اللهم أذل لنا واجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب ويسر لنا في ذلك اللهم بلغنا أعظم من أماننا واجعل أمان كلها خير وخير وغير وصلوا وصلوا على أشهر لنترى لإذن وإذن وإذن وإذن وإذن لذل الله الشيخ للصورة أبي محسن الأحمد على هذه الكريمة طيبة وميرة وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها في الميزان حسناتكم جميعا عندنا أيها الأحبة إفطار للصائمين بمستشفى النقاحة إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد غدل ومن أراد أن يشاركنا ويلهم معنا فالحافلة موجودة والتنسيق يتم إن شاء الله مع مخدكم أبو أرس في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس الجمعة هو اللجنة الثقافية تعلم عن عمره وهناك شروط ثلاثة شروط او اقل من ذلك ان يكون المتقدم تأتمر قبل ذلك في رمضان لان ساعة الخير ومشتر ذلك وبدون اطفال واما الشرط الثالث والاخير فيقول ان اوضاعه لا يستطيع ان يتقدم بذلك لانكم تعلمون ان الراكب الان باربعمائة ريال الآن في حملات الأخيار أو غيرها 400 ريال الشخص الواحد فمن يستطيع أو يحب ذلك أخوكم أبو أنس والشيخ أمير أبو عبد الله موجود في هذا الجامع وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته